بسم الله الرحمن الرحيم الأنفلام را كتاب أحكامت آياته ثم فصلت باللذ حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير وَأَنِ اسْتَوْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجْلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَقَاتَعُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دام دَتٍ فِي الارضِ الاَلاَ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا فَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عملا ولئن قرّت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين بل إن أخرنا عنهم العذاب إلى أمم معدودة لا ما يحبسون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 فَلَعَنَ كَتَائِبَهُمْ بَعْضُ مَا يُحَا إِلَيْكَ مَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَطُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أم يقولون نفترى؟ قل فأتوا بعشر سمر مثله مفتريات ودعوا من استطعتم، ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.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 فلا تك في مِنْهُ منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا نعنته الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هداه وهم بالآخرة هم كافرون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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَازِلُنَا بَادِي الرَّأِيِّ وَمَا نَرَاكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَظْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ وَأَنَا يَا قَوْمِ أَرَانِكُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِن عِندِهِ فَعَمْ يَتَعَلَّقُ عَلَيْكُمْ أَن أُلْزِمُكُمُهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إن أجري إلا عن الله وما أنا بطالد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهدون بيا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون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 ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغذيكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. فأوحي إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون نصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وَيَصْنَعُ الْفُرْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَقِرُوا مِنْهِ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ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 قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من المورقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين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 قُلْ يَا نُوحُ هَبْ لَكَ بُرْكَانَ مِنًّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنَمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِن أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ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 قال إني أشهد الله واشهدوا أني بليء مما تشتكون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني تمكلت على الله ربي وربكم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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وَآتَانِي منه رحمة فمن ينصرني من إن عصيته فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُرْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَشُّوهَا ولا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَلِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ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 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُنٌ نَذِيرٌ يَا إِبْرَاهِيمُ اعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْجُودٍ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 اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبُ Okuduğum ayeti kerime cüz 12 Hud suresi ayet 81 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا ve وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً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 وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وَيَا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد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 سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. رطيب إني معكم رطيب. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِينَا شُعَيْبَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا مَأْخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ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 بئس الرفد مِنْ ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آليتهم التي يدعون من دون الله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 وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوزٍ فَلَا تَعْجَبْ مِنْ رِيتَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُهَا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 وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا يَعْمَلُونَ رَبُّكَ أَعْلَامُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ فَلَا تَطْغَ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 إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَتَ بِهِ فُؤَادُكَ وَمَا جَاءَكَ مِنْ فِي هَذِهِ الحق وموعظة وذكرى لِلْمُؤْمِنِينَ